لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل ر س و ل لا ي ح ز ن ك ا ل ذ ي ي ن س ا ر ع و ن في ا ل ك ف ر م ن ا ل ذ ي ن ق ا س ل ا آ م ن ا ب أ ف و ا ه ه قلوبهم م ولم تؤمن قلوبهم

ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آ خ ر ي ن لم ي أ ت و ك يحرفون الكلم ة من بعد مواضعه يقولون إ ن أ و ت ي ت م هذا فخذوه و إ ن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله

ولكن يجب ي و ن ه ك افضل من ل ا ي ر د ا ك ل من ل ان ي ك هناك افضل م ل ه م في ا ل د ن ي ا خ ز ي و ل ه م ف ي ا ل آ خ ر ة ع ذ ا ب ع ظ ي م س م ج ان و ن ل ل ك ذ ب أ ك ا ل و ن للسحت ف إ ن

و جاءوك فاحكم بينهم أ و أ ع ر ض عنهم و إ ن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و إ ن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

إ ن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم ا ل ت و ر ا ة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أ و ل ئ ك بالمؤمنين إ ن ا انزلنا ا ل ت و ر ا ة فيها هدى ونور يحكم بها النبي

ا ا ل ن ب ي و ن الذين أ س ل م و ا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, كتاب الله وكانوا عليه شهداء

وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و ا ل ع ي ن ا

ب العين بالعين والانف ع ي ن ب ل ع ي و ا ل أ ن ب ا ل أ ن ف و ا ل أ ذ ن ب ا ل أ ذ ن و ا ل أ ذ ن ب ا ل أ ذ ن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم

بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الظالمون وقفينا على آ ث ا ر ه م بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من ا ل ت و ر ا ة واتيناه ا ل إ ن ج ي ل فيه هدى و ن و ر ومصدقا

ومصدقا لما بين يديه من ا ل ت و ر ا ة وهدى و م و ع ظ ة للمتقين وليحكم أ ه ل ا ل إ ن ج ي ل بما أ ن ز ل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وأن

إليك الكتاب بالحق م ص د ق ا لما بين ي د ي ه من ا ل ك ت ا ب و م ه ي م ن ا ع ل ي ه ف ح ك م بينهم ب م ا أ ن ز ل ا ل ل ه و ل ا تتبع أ ه و ا ء ه م ع م ا ج ا ء ك من الله ح ق الحسنى

ولكن و شَاءَ اللَّهُ ل ل ج ع م أُمَّةً وَاحِدَةً و ل ك ليبلوكم في ما آ ت ا ك م فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

و ف ض ي ل ه ا ل ك ت م ح

ب م ا الله أنزل و ل ا ت ت ب ع أ ه و ا ء ه م واحذرهم أ ن يفتنوك عن بعض م ا أ ن ز ل ا ل ل ه إ ل ي ك فإن ت و ل و ا م ا ل ا س ل ه يصيبهم ببعض ذنوبهم أن وإن ي ببعض ك ث ر ا م ن الناس

ل افحكم ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم يوقنون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء

و موسوعه ن م ل ن ك م منهم فإنه إن ا ل ل ه لا ي ه للعلوم الاسلاميه ظ ي ن ف ت اسماء ا ل ي ه م ي ق و ل ح س ن خ ش ى

يقولون نخشى أ ن تصيبنا دائره فعسى الله أ ن ي أ ت ي بالفتح أ و أ م ر من عنده فيصبحوا على ما أ س ر و ا في أ ن ف س ه م نادمين ويقول الذين آ م ن و ا اهؤلاء

الذين أ ق س م و ا ب ا ل ل ه جهد ي م ا ن ه م إنهم ل م ع ك م حبطت أ ع م ا ل ه م ف أ ص ب ح و ا خ ا س ر ي ن ي ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ء ا ي ن ه فسوف يأتي ا ل ل ه بقوم

فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت نائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

والله واسع عليم إ ن م ا وليكم الله ورسوله والذين آ م ن و ا والذين آمنوا ا ل ذ يقيمون ن ي ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم راكعون ن ومن يتولى الله ورسوله والذين يتولى ورسوله آمنوا الله ف إ

ان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء

واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم إ ل ى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا إ ل ا ان امنا

إ ل ا أ ن آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما أ ن ز ل من قبل, قبل وانا اكثركم فاسقون قل هل أ ن ب ئ ك م بشر من ذلك م ث و ب ة عند الله من لعنه الله وغضب

وجعل منهم ا ل ق ر د ة والخنازير وعبد الطاغوت أ و ل ئ ك شر مكانا و أ ض ل عن سواء السبيل و إ ذ ا جاءوكم قالوا آ م ن ا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أ ع ل م بما كان

يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون كثيرا في ا منهم لبئس إ ث م وأكلهم والعدوان السحت ل ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون و ا ل أ ح ب ا ر عن قولهم ا ل إ ث م و أ ك ل ه م السحت لبئس ما كانوا يصنعون

و ق ا ل ت ا ل ي ه و د يد الله م غ ل و ل ب ا ل ت أ ي د ي

و َ ل ُ ع ِ ن ُ و بما قالو بليدا هم بسوطه ان ينفقوا كيف يشاء ولد ايديهم ولو عينو بما قالو بليدا هم ب س و ط َ ان ي ن ف ق ُ ا كيف يشاء بليدا هم بسوطه ان ينفقوا كيف يشاء ولا يزيد

و ل ن ب ل م ن ه م م ا أ ن ز ل إ ل ي ك م ن ربك طغيانا وكفرا و أ ل ق ي ن ا بينهم ا ل ع د ا و ة والبغضاء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة

كلما أ و ق د و ا نارا للحرب أ ط ف أ ه ا الله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أ ن أ ه ل الكتاب آ م ن و ا واتقوا لكفرنا عنهم, لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم

ولو أ ن ه م أ ق ا م و ا ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل وما أ ن ز ل إ ل ي ه م من ربهم لأكلوا, لاكلوا من فوقهم ومن تحت أ ر ج ل ه م منهم أ م ة م ق ت ص د ة وكثير منهم سائر

أما يعملون. يا أيها م و س و ل بلغ م ا أ ن ز ل إليك م ن ربك وإن لم ا ب ل غ ت ر س ا ل ت ه و ا ل ل ه ي ع ص م ك م ن ا ل ن ا س إن ا ل ل ه ل ا يهدي ا ل ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن

قل يا أ ه ل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل وما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك طغيانا وكفرا

فلا تاس ع ل ى القوم الكافرين